الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما بين الله تبارك وتعالى عدد الطلاق وما ينبغي للأزواج عند الرغبه بالامساك امساك المرأة او عند الرغبة بمفارقتها من الامساك بالمعروف او التسريح بالإحسان وما يتصل بذلك من المضاره حال الامساك حاق الضرر بها وتطويل العده عليها بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك حكما يتصل بالطلق وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء خطب الرجال بذلك لأنهم الذين يملكون الطلاق فالطلاق بيد الرجل والمقصود بهذا الطلاق هو ما دون الثلاث إذا طلق واحدة أو طلق طلقتين ولكن إن العدة فبانت المرأة منه يعني إن لم يراجع في العدة لأنه في العدة يملك الرجعة ولا يستطيع أحد العضل بعد ذلك من أولياء المرأة ولكن إذا بانت المرأة منه فلم يراجع في العدة ثم بعد ذلك وجدت الرغبة لدى الزوجين في المراجعة أن يرجع كل واحد إلى صاحبه فليس للولي أن يمنع المرأة من الرجوع إلى زوجها لكن بعقد جديد ومهر جديد فهذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى فبلاغن أجلهن فلا تعضلوهن وبلوغ الأجل هنا المراد به تمام العدة بخلاف الموضع السابق فأمسكوهن بمعروف فذاك عند مقاربة الأجل قبل انقضائه كما ذكرنا فصار انقضاء الأجل يعبر به تارة عن المقاربة فيملك الرجل الرجعه وتاره يعبر به عن انقضاء المده كما في هذا الموضع فلا تعضلوهن والعضل المقصود به المنع منع المراه من العوده إلى زوجها بعقد جديد في هذا الموضع اي ينكحن ازواجهن يعني التزوج بعقد جديد مع زوجها السابق مع مطلقيها إذا تراضوا بينهم بالمعروف وهنا قال أن ينكحن أزواجهن هو ليس بزوج لها الآن بانت منه لكن باعتبار ما سبق أطلق عليه ذلك باعتبار استصحابا للسم السابق إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني إذا حصل توافق وتراضي بالمعروف وهذا أحاله إلى المعروف بحيث تحصل العشرة على الوجه اللائق بأي يؤدي حقوقها التي تصلح لمثلها وينفق عليها النفقة بحسب الغنى والفقر وكذلك تعاشر هي بالمعروف ثم قال الله تبارك وتعالى ذلك يعني ما ذكر من بيان هذا الحكم والنهي عن العضل يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأن الذي يؤمن بالله يستسلم لأحكامه، والذي يؤمن باليوم الآخر يكون ذلك قائد له ودافعا له من أجل الامتثال، لأنه يعلم أنه سيوافي القيامة، وأنه سيجازى على أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولهذا دائما نجد الاقتران بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لا سيما في مقامات الحث على الامتثال. أو في بيان علة عدم الامتثال فيعلل ذلك بأن هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فالإمام باليوم الآخر هو الدافع هو المحرك من أجل الانقياد والامتثال وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فترك العضل وتمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم أذى كله يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الأولياء ثم قال ذلكم أزكى لكم وأطهر يعني تمكين الأزواج من نكاح زوجاتهم إذا حصل هذا التراضي أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون سأبين ما في هذه الجملة من الهدايات فهذه الآية في الرجل يطلق رأته طلقة أو طلقتين فتنقضي العدة ثم يبدو له أن يتزوجها أي راجعها والمرأة ترغب في ذلك فيمنع الأولياء فالله نهى عن ذلك والآية صح فيها في أسباب النزول ما حاصله أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منع أخته من الرجوع إلى زوجها بعد أن انقضت عدتها بعد الطلاق فنزلت هذه الآية فكانت الاستجابة منهم سريعة والامتثال ف أذنوا لهؤلاء الزوجات ورضوا بذلك النكاح أن ترجع إلى زوجها السابق وفي هذا أن المرأة لا تملك نكاحها أن تنكح نفسها بمعنى أن الله تبارك وتعالى هنا قال فلا تعذلوهن خطاب للأولياء فلو كانت المرأة هي التي تملك ذلك لما كان للأولياء سلطة عليها ولهذا هؤلاء الذين يتزوجون بمجرد موافقة هذه المرأة فيتفق معها تعرف عليها في الجامعة أو في العمل أو في مكان آخر مما يختلط فيه الرجال والنساء في بعض النواحي فهذا نكاح باطل سواء سموه بالزواج العرفي أو بأي اسم كان لأن الزواج العرفي يطلق على إطلاقات متعددة لكن من إطلاقاته هذا أنه يطلق على هذا النوع أن الرجل يتفق مع المرأة وتعقد المرأة يعقد عليها من غير ولي فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل يعني أنه يعاشرها بالحرام فلا بد من الولي وآذى أمر ظاهر ويدل عليه أدلة من الكتاب والسنة وقد أشرنا إلى ذلك أيضا في الكلام على قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا لا تنكحوا خطاب للأولياء بينما في تزوج الرجال من المشركات قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فالرجل هو الذي يبادر ويتزوج لكن المرأة لابد من ولي وهذا ليس نقيصة في حق المرأة بل هو كمال لأن حقيقة العقد هو بين الطرفين بين الرجل والمرأة هذه حقيقته في الزواج ولكن حقيقة العقد هو أن المرأة تعقد على بضعها فصانها الإسلام فلا تظهر في صورة المتشوفة للرجال تجري العقد على بضعها فذلك فيه ذهاب ماء الوجه وكأن المرأة هذه تتطلع للرجال فشرع الإسلام الولي ليتولى ذلك وتبقى هي بعيدة مصونة يحفظ لها كرامتها وصيانتها وماء وجهها هذا هو الغرض والذين لا يفقهون عن الله عز وجل يشنعون على شرائع الإسلام ويظنون أن هذا احتقار للمرأة هذا فضلا عن المفاسد من قد يحصل من التلاعب بالنساء ونسمع من هذا أشياء أو أشياء تندم المرأة ولا تستطيع الخلاص في المحاكم ولا في غيرها تتورط مع رجل يلوي ذراعها ثم بعد ذلك يبتزها غاية الابتزاز وليس لها أي مستندات ولا تستطيع أن تفاتح أهلها لأنها تزوجت من ورائهم هذا يوجد ويتكرر للأسف عند من لا يراعون هذه الأحكام كذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يدل على أنه يجوز أن يطلق على الشيء الاسم الذي روعي فيه حاله حال الإنسان في ما سبق أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وفيه أيضا تشوف الشارع إلى لم الشمل شمل الأسرة أن ترجع المرأة إلى زوجها الأول وفيه أيضا أن الشارع أرحم بهؤلاء الناس من آبائهم فهو يعظهم بترك المنع لهؤلاء الزوجات حينما يرغب الأزواج بمراجعتهن حفظا لمصالحهن ومشاعرهم و. أيضا تكثير العفاف فإن ذلك مطلوب شرعا وهم مقاصد الشريعة فإذا وجد الرغبة لدى الزوجين في المراجعة مع المحافظة على حدود الله تبارك وتعالى فهذا مما يدعو إليه الشرع إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أذكى لكم وأطهر وهذا يدل على أن ما ينبغي على الأولياء من مراعاة الله ومراقبته في مولياتهم أحيانا الولي لربما يتسلط على من تحت يده من البنات فيمنعها مما يكون به عفافها ويحصل به رفعتها ويكون من جرائه إنجاب الأولاد يتسلط عليها فيرد الخطاب الاكفاء بحجج واهيه ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ثم أيضا ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ذلك أزكى لكم وأطهر الاتعاب بأحكام الله تزكية للنفوس فهو ينمي النفس وينمي الإيمان وينمي الأخلاق وينمي الآداب فكلما كان الإنسان أشد تطبيقا لأحكام الله تبارك وتعالى ومراعاة لحدوده فذلك أزكى له لأن حقيقة التزكية هي من جانبين الجانب الأول التخلي عن الرذائل من الشرك فما دونه والأمر الثاني التحلي بالفضائل من الإيمان والتوحيد فما دونه من الطاعات فالتزكية تعني تطهير وتنقية وتعني أيضا نماء أصل كلمة زكى فيها معنى التطهير وفيها معنى النماء فتعمر النفوس بالإيمان بشعبه المختلفة وكذلك أيضا تنقى وتهذب الأرواح من كل دنس ذلك أذكى لكم واطهر طاعة الله وطاعة رسوله وما في ذلك من تكثير العفاف ومجانبة التسلط والظلم كذلك أيضا أن هذا اطهر للاولياء واطهر أيضا لهؤلاء البنات والموليات الولي فيبقى قلبه سليما. لا يتخوف ولا تسوء ظنونه بهذه البنت أنها تتواصل مع هذا الزوج السابق الذي ترغب فيه يتريد الرجوع إليه لربما يبقى هذا الولي الأب مثلا أو الأخ الذي إن كان هو الولي يترقب يتوجس يتوقع يتحسس يتجسس على هذه البنت وينظر في جهازها وجوالها الرسائل ونحو ذلك هل حادثته هل راسلته؟ هل لها علاقة معه أنح ذلك أزكى لكم وأطهر وهو أزكى وأطهر ايضا لهؤلاء النساء فإنها قد تضعف وقد تتواصل معه وبينهم وشيجه قويه وقد أفضت إليه وأفضى إليها فقد يذكرها ببعض ما كان بينهما وتحن المرأة إليه فقد لا تصبر لاسيما إذا لم يتقدم لها الأزواج أو لم يتقدم لها الاكفاء فهي إلى ذلك الزوج وقد يحصل ما لا تحمد عواقبه من الفاحشة فهذا الرجل لربما يلتقي بها ليرى الولد ليقابل الولد يأتي في ساعة في الأسبوع أو يأتي في مرتين أو نحو ذلك ولربما قايضها بسبب هذا الولد والزيارة ويهدد بأخذه فالمسكينة لربما طاوعته وأجابته إلى ما يريد هذا يقع أحيانا وبعض هؤلاء يتوب بعد مدة طويلة أو المرأة تندم وتتوب ثم تسأل بعد ذلك عما كان من مواقعة زوجها القديم لها بسبب الولد الذي كان الزوج يأتي لرؤيته طفل صغير فإذا جاء ضاحكها ولربما ابتزها وهددها بهذا الولد حتى تمكنه ولربما كانت بحاجة إلى نفقه لهذا الولد فيساومها على عرضها لا يتق الله ولا يخافه فهذا الله تبارك وتعالى هنا يقول ذلكم أزكى لكم وأطهر طالما تريده وهو يريدها فترجع إليه أزكى لكم لا يبقى عندكم من سوء الظن ولا يبقى عند هؤلاء أيضا من التطلع والتشوف ولربما ما وراء ذلك من الفعل الذي لا يذيق وكذلك أيضا تطبيق الأحكام الشرعية أطهر للنفوس وللقلوب والأرواح لأعمال الصالحة تطهر القلب من المعاصي وتزكو نفسه وهذا أمر مشاهد فتطيب الأعراض وتطيب القلوب وتطيب الأرواح وتطيب الأبدان فإن المعصية لا شك أنها سموم وأدواء تصيب الأبدان والأرواح والقلوب فهذا العضل يحصل به من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية كما يقال والظنون الفاسدة وما ينجر من وراء ذلك مما يعلمه الله تبارك وتعالى وحده ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون بعض الأولياء يتحدث عن نفسه أو يرى نفسه أنه يعرف كل شيء وأنه أفهم من الجميع وتسأل أحيانا هذه المرأة المسكينة تقول ما في عاقل في البيت وحيانا يأتيك الجواب مستودا من جميع الطرق المنافذ ما في أحد طيب هذا الولي قالت هذا الولي لا يرى الناس شيئا ما في عالم ما في طالب علم يقتنع به ويقبل منه قالت لا يوجد يحتقر الجميع إذا سمع طيب عندكم فلان لهذا سمع صوته في الإذاعة مباشرة أغلق هذا الرجل الذي يحبه كل أحد لا يريده ولا يطيق يسمع صوته قالت ما يطيق يسمع صوته فإذا كان هذا لا يقبل مثل هؤلاء الذين لهم من حسن النظر والعلم وال... فكيف سيقبل؟ بغيرهم طيب لا يوجد من القرابات خال عم أحد جد أحيانا لا يوجد أحد فتبقى هذه المرأة في حال تذهبين إلى المحكمة قالت لا أستطيع لا أستطيع أن أذهب لأشتكي أبي فتبقى وتشيب ولربما أصغر بنت عمرها سبع وثلاثين سنة ثمان وثلاثين أربعين أو نحو ذلك بسبب العضل خمس ست بنات في البيت سبع بنات وكل من جاء يرد فهذا بلاء مثل هذا الولي لا يصلح للولاية بحال من الأحوال والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإذا جاء الكف يزوج أما أنه لا يعجبه أحد ولا يملأ عينه أحد فهذا لا شك أنه مصاب بعقله ولكنه لا يشعر والضحية أم هؤلاء البنات الحسرة في بيته حسرات لسى الله عز وجل أن يزوج أيام المسلمين وأن يرزق الجميع الذرية الطيبة الصالحة وقرة العين في الدنيا والآخرة وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يحفظ الجميع من الشرور والآفات والفتن والله أعلم صلى الله على النبي نحمد وآله وصحبه أكد لديكم إضافة أو سؤال كذلك هم أولياء يعني هنا الله تبارك وتعالى ما قال للآباء وإنما الكلام عن الأولياء الكلام عام هنا وإذا قال فلا تعضلوهن أن كحنا أزواجه فلا تعضلوهن هذا مخاطب به الأولياء الولي قد يكون هو الإبن فيمنعها توفي زوجها طلقت من قبل هذا الزوج فالأولاد أحيانا يرون أن هذا من العيب ونحو ذلك أن أمهم تتزوج وهذه الأم قد تكون بحاجة إلى النكاح هي تريد أن تعف نفسها وبعض النساء تسأل عن تزويجا بغير طريق الأولاد من غير علمهم أكذا تسأل ما هو المخرج ما هو الطريق بحيث لا يشعر هؤلاء الأولاد طيب كيف ستلتقين بهذا الزوج هي تفكر أن تذهب ساعة في سوق مفروشة أو نحو ذلك كأنه قضية علاقة محرمة إلى هذا الحد والسبب هؤلاء الأولاد اللي ربتهم تعبت في تربيتهم ينظرون إلى مصالحهم ويتزوجون وكل واحد مع زوجة ثم بعد ذلك ي... هذه الأم وهي لربما لزالت في شبابها يمنعونها من التزوج يرون أن هذا عيب أن هذا يوقعهم في حرج أمام الآخرين والله المستعان طيب تفضلنا تفضل هذا سؤالك على كل حال كلام المفسرين في هذا كثير وبعضهم يقول إن في هنا كما أنها تدل على الظرفية فإن المقصود ما حولها ما حول النار لكن هذا يشكل عليه ذكر هذا في الآية يعني وما حولها ولهذا فإن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حمله على ظاهره ورك من في النار وما حولها فما هذا الذي في النار اختلفوا فيه لكن قطعا الله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته بائن من خلقه هذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة والله تعالى أعلم وقد كتب بعضهم رسالة مستقلة في هذا الموضوع وجمع أقوال أهل العلم فيها طيب السلام عليكم السلام